وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي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 والله بما تعملون خبير والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتم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 ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ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 وَلَا أَدْنَ مِ ذَلِكَ وَلَا أَكسَرَ إِلَّهُ وَمَهُم أَنَ مَا كانَوا ثمَُّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَعملِلُوا يَومَ الْ القِيَامَ إَِّ اللهَّهَ بِكُلِّ شيءَيءٍ عَم أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ ولا قمسة إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا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 لا يعودون لما نهى عنه ويتناجون ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا لَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ, ويتناجون بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالايثم والعدوان فلا تتناجوا بالايثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالايثم والعدوان فلا تتناجوا بالايثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى الله الذي اليه تحشرون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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا, إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا, ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا, إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن من نجوى لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَحَلَّ وَلِلَّهِ عَذَابُ مَن كَفَرَ وَلَهُ الْعِزَّةُ اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا فَافْسَحُوا يَفْسَحْ الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اشْزُفُوا فَاشْزُفُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا, فافسحوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا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 أَشفَقُتُم آتُ قَدِّم بَيْنَ يَدَينَ جِكُم صَدَقَاات فَإِذلَمْ تَفلُ وَتَذَ اللهَّهُ عَلَكُم فَأَقمُ الصَّلَ فَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَقِي اللهَّه وَرَرسُلَ واللَّهُ خَبير بِمَا تََّلُونَ أَشْفَقُتُم آتُ قَدِّم بَيْنَ يدَينَ جِوكُم صَدَقَااد فَإِذ لَم تَفعلُ وَتَضَ اللهَّهُ عَلَيكُم فَأَقِيمُ الصَّلَ فَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكةَ وَأَطِي اللهَّه وَرَرسُول وَلَّهُ خَبير بِمَا تََّلُ أَشْفَقُتُم آاتُ قَدّمُ بَيْنَ يدَينَ جِواقُم صَدَقَااد فَإِذ لَم تَفعَلُوا وَتَذَ اللهَّهُ عَلَْكُم فَأَقِيم الصَّلَ فَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَطِي اللهَّه وَرَرسُله واللَّهُ خَبيرٌ بِمَا تََّلُ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 إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم, فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم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 فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ يَوْمَ يَدْعُسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ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 حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك, أولئك في الأذلين إن الذين يحدون الله ورسوله, اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي كتب الله لا اغلبنا انا ورسلي ان الله قوي عزيز كتب الله لا اغلبنا انا ورسلي ان الله قوي عزيز كتب الله لا اغلبنا ورسلي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 أَدَّ اللهََّ وَرَسُ لَْ وَلَ كانَانوا وَلَوكَانوا أَبَ أَهُم أَوْ أَبنَا أَبمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عشَةَهُمْ أُلَائِكَ كَتَبَ فيِي قُلوا بِهِمإمَانَ وَأََدَهُم بِروحِم منْه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 لا تجيد قومي يؤمنون بالله واليوم الاخرون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم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 ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما فِي الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم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 والَّذِي أَحْرَ جََّينَ كَفرَروا مِنْ أَهْلِ الْكِتابَابِ مِن ديَارهم لِأَوَلِحَشر مَا وَنَ تُم أَ يَخُرجُ وَبَنُّ أَهُم م نِعَتم نَصُولُهُم مِنَ اللهَّهِ فَأَتَمُمُ اللهَّ, فأتاهم الله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 ولهم في الاخره عذاب نار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب نار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا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 ذَرِكَ بأَنهُم شَقُ اللهَّه وَرَسُول وَمَيْ يُ شَقِ اللهه فَإَِّ اللهَّه شَديدُ الْعِنْقابَ ذَارِكَ بأَنهُم شَقُ اللهَّه ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ان قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله, الله وليغزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ف بِإِذن اللَّهِ وَليُقْزَ الْفَاسِقين وَمَا أَفَ اللهَّهُ عَى رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَجَفْتُم فَمَا أَجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيلٍِ وَل لِكَابٍِ وَلَكِ وَلكِ اللهَّه يُسَلّ تُ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولا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 فَمَا أُجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَفَأَنَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ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 ان الله شديد العطاء ان افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا, كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم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 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَن هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 يقولُونَ رَبَّّنَغ فِلناَا وَلِإخْوَالنَ الذينَ سَبقُونَ بِالإمَان وَلا تَجعل وَلَا تجعل فيِي قُل بِنَاغَِّ للَِّذِينَ آمَنوا رَبنَا ربَّن إِكَ رَأُوفُحيِيم والَّ نَجاءُ مِن بَادم يقولون يَقولونَ رَبَّّنَغ فِلناَا وَلإخْوَالِنََّنَ سَبَقُونَ بِالإمَان وَلَا تَجعل وَلَا تَجَعل فيِي قُلُ بِنَاغَِّ للَِّذِينَ آمَنوا رَبَّّناَا ربَّن إِكَ رَأُوفُوحيِيم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 وَإِن كُنتُمْ لَتَنصُرُنَّ لَنَصْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَرَأَمْتَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ اِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وَإِن قُوتِلتُمْ للَنَصُرًا لَكُمْ وَلَّهُ يَشهَدُ إِهُم لَكذِبون لإِنْ أُخْرِرجُ لَا يَخرجونَ مَهُمْ وَلإِن قُوتِلوا لَا يَصُرُونَهُم وَلَإِ صَرُوهم وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ مَا لَا يُنصَرُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ مَا لَا لإِنْ أُخْرِرج لَا يَخرجُونَ مَهُم وَلإِن أُوتِلُ لَا يَصُرونَهُم وَلئِن لَ صَرهُم وَلإِ صَروهمْ لَوَلَّّأَدَبَارَةُم م لاَا ي صَرون لأَنتُم أَشَدُّ رَهْبةَ فِي صُدُورِهِم مِنَ اللهَّ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 ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في طرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في طرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا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 كَمَتَ لَِّذينَ مِنْ قَبِلِهِمْ قَرِيبَا ذَاقُ وَذَالَ أَمْرِيم وَلَهُم ذاَابٌ أَلم كَمَتَ لِ الشَّيْقَ إذْ قَالَ لِإِنسَ لِْفُر فَلََّا كَفَرُ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِ بَرِيُم مِنْ إّ أَخَافُوا اللَّ رَبَّّ الْ العالممين كَمَثَلِ الشَّيقَانِ إذْ قَالَ لِإِنسَالِقفُر فَلََّا كَفَرُ فَلَمََّا كَفَرَ قَالَ إ بَرِي أُِّن كَإِنِّي إّ أَخَافُ اللَّ رَبَّّ الْ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 فَكَانَ عَخِبَتَمُ مَا أََّهُمَا فِ مَّارِ خَالِدَيْلِِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِِمِين فَكَانَ عَاقِبَتَم مَا أََّهُمَا فِ مَّارِ خَالِدَيْلِِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِين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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم هم الفاسقون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 لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لا النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 يسبح لَهُ ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور لَهُ الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوا وقم اولياءات تلقون اليهم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 تُدْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يياأَهََّذنَ آممَنُوا لَا تَاتَّخِذُ عَدُو وَعْدُ وَكُمْ أََْأَةُ قُونَ إلَيهِم تُلْقُونَ إلَيهِمْ بِالمَوَدَّةِ وَقَدِ كَثَرُوا بِم جَ أَكُمْ مِنَ الحَبّ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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَتَّقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ اين يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا ويبسطوا اليكم ايديهم وانسنتهم بالسوء ود ودوا لو تكفرون اين يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا وَيَبْثُون إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير ل تَفَعكُمْ أَحامُكم وَلَا أَولادُكُمْ يَوْمَ القِيياامَةِ يَفْصلِل بَيْنَكُمْ واللَّهُ بِماَا تَعملونَ بَصير ل تَ فَعكُمْ أَ الررحامُكُمْ وَلَا أَولادُكُمْ يَوْمَ الْ القِيَامَةِ يَفْصلِل بَيينكُمْ واللَّهُ بِماَا تَعملونَ بصير.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 رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا وَمَِّ تَبُدونُونَ مِنْ دُون اللَّهِ كَثَرنَ بِكُم وَبَدَ بَينَنَا وَبَدَ بَيْنَناَا وَبَيْنَكُم العدَوَةُ وَالبَوْضَأَبَدًا حتىََّى حَتَّ تُؤمِنُ بالِلهِ وَحْدَهُ إِللاا قَوْلَ إذَ رهِمَ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 إذْقالوا لِقَوْمم إِ بُرآاءُ مِنْكُم وَمَِّا وَمَِّ تَعبُدونُونَ مِن دونُون اللِكَ صَرنَ بِكُمْ وَبَدَ بَينَنَا وَبَدَ بَيَْناَا وَبَيْنَكُم العدَوَةُ وَالْبَغْضَ أَبَدًا حتىََّى حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ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 والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده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 لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين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 لَهُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَاءً فَأَنْفِقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذا, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عنيم حكيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنين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 لَهُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُم مَّاءً فَأَنْفِقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إذا, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَالِقَتُم فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَت أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى نبايعك على الا ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا اولادهم ولا ياتين ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلين ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علىه يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلين ولا يعصينك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 يُبايعُكَ على ألا يُشركنا بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك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 قوم من غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار كما الكفار من اصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم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 كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرسوس إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا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 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّمَوَرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأتي مِن بَعْدِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد فلما جاءهم بَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي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 ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 والله مت من نوري ولو كره الكافرون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله مت نوره, نوره ولو كره الكافرون يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ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 تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ تُنْجِيكُمْ مِنْ عذاب أليم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 وَذشِر المُؤمنين وَُخْرَةُ حبونَهَا نَصرٌ مِنَ اللَّ وَفَحُم قَريبَ وَذَاشِرِ المُؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مَرْيَمَ كما مَنْ عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال فآمن الطائفة من بَنِي إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بِنُ مَرْيَمْ كَمَا قَالَ عيسى بْن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارُ إِلَى اللَّهِ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 وََّذِي بَعْثَ فِيأُّينَ رَسُولًا مِنّ مَتْلُ عَلَيْهِمْ يَتْلُ عَلَيهِم آياتهِ وَيُزَكِيهِم وَيُعَلِّمُهُم الْكِتابَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِنكَانوا وَإِنكَانوا مِن قَبلِلُ لَ فِي ضَلانٍ وََّذِي بَعْثَ فِيأُّينَ رَسولًا مِنّ مَتْلُ عَلَيْهِم يَتْلُ عَلَيهِم آياتِهِ وَيزَكِيهِم وَيُعَّمُهُمُ الْكِتابَابَ وَالْحكْمَةَ وَإِنكَانوا وَإِنكَانوا مِنْ قَبِلُ لَ فِي ضَلانٍ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لَفِي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 فَتَمَن َّمَوتَئِكُن تُمْ صَالِقين وَلَا يَتَمَن النَّلََهُ أَبَدًا بِمَا قََّمَةْ أَديم واللَّهُ عَليِيمُ بِالظَّالِمين وَلَا يَتَمَن َّلَهُ أَبَدًَا بِمَا قََّمَتْ أَديم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا, فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فسعوا, فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَبتَغوا مِم فَبلِ اللَّهِ وَذكُر اللَّه كَفيرَ الَّ عََّكُم تُفِْحون فَإذاَا قُضِيَة الصَّلاةُ فَ تَشِرُوفِي الأررض وَبتَغوا مِ فَبلِ اللَّ وَبتَغوا مِم فَبلِ اللَّهِ وَذكُر اللَّه كَفيرَ الَّ عََّكُم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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قولوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لکاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون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 ذَلِكَ بِأََّهُم آممَنواثَُّ كَفَرُوا فَطُبِع عَى قُلوبِهِم سَطُبِعَ عَلَى قُلوبِهِم فَهُم لاَا يَسْطَعون ذَلِكَ بأََّهُم آممَنوا ثَُّ كَفَرُوا فَطُبِع عَلَى قُلوبِهِم سَطُبِعَ عَلَى قُلوبِهِم فَهُم لا يَسْطَعون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَمْرُؤُوسِهِمْ لَو أُرْؤُوسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ لَوْ أَوْرَؤُسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ وَأُرُؤُسُهُمْ لَوْ أَوْرُؤُسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وهم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 هُوَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ والذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينصدموا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون أُمَّن الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا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 يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ, ولكن المنافقين لا الْمُنَافِقِينَ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 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 فَإِن تَوَّتُم فَإِنمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلغُ الْ المُبين وَطِيَ اللهَّه وَطِيَعُر وَسُول فَإِن تَوَّتُم فَإَِّمَا عَلى رَسُولَ الْبَلاغُ الْ المُبين وَط اللهَّه وَطِييَعرُ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 ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ فساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن واحسنوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم فطليقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله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 فَإِذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهَُّ فَأَمْسكُهَُّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُهُ أَوْفَِقُهَُّ بِمَعْروفِهُ وَأَشْحِدُ ذَ وَيَعْدِلم مِنْكُمْ وَأَقِيموا وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ للِللا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن إن ارتبتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ, ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللائي, وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وَاللَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي, واللائي لَمْ يَحِضٌ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروا ولا تظالموهم لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى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 اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتَغِيظُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُلَٰتِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروا ولا تظاهروا ان لا تضيق عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى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 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا لِيُنْفِقْ قَضُوهُ سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَِّفُ اللَّهُ نَفسَن إِللاا مَا آتَهَا سََجَعلُ اللهَّهُ بَدَ السَّر يُسَّرَ لِيفِ قَذُ سَعَات مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُوبُ فَلْيُم فِ قمَِّا أَتَ اللهَّ لَا يكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًَا إِلَّا مَا آتَهَا سَيَجَعل اللهَّهُ بَعدَعُ السَّر يُسَّرَ وكاين من قريه نعتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا وكاين من قريه نعتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا وكاين من قريه نعتك عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا فذاقت وباء امرها وكان عاقبه امرها خسرا فذاقت وباء امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا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 لُخرِرجَ الذينَ آمنوا وَعمِنُ الصَّالحاتِ مِنَ الظُلُمات إلى النُور وَمَيْ يُؤْمِ بالِلههِ وَعمل الصالِحَ يودَخِله جَّّات يودَخِلجَّاتٍ تَجرمِ تَحتِْي الأأَنهَا رخَالِدينينَ فِيهَا أَبدَا وَدَ أَحْسَن اللهَّهُ لَور رِزقَا رَسُوللََتُْ عَلَكُم آيات اللههِمُ بَّلَات لُخْررجَ الذيينَ آمنوا لُخْرِرجَ الذيِنَ آمنوا, آمنوا وَعَمِنُ الصَّالحَاتِ مِنَ الظّلُماتِ إلى النُور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 يَتَنَززَلُ الْ الأمْرَ بَينَ مُ لتَعلمُ وَأَن اللهَّه عَلَ كُلّ شيءَيءٍ قَدير للتَعلمُ أَن اللهََّ عَلَ كُلّ شَيئ قَدِيون وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّه قَدَ حاطَ بِكُلِ شيء علما اللههُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتٍ وَمِنَ الأرضمِث لَ يتَنَزَّلُ الأمْرُ بَْنَهُ يتَنَززَّلُ الأمْرُ بَنَهُ لتعلممُ أَ اللهَّ على كُ شيءَي قَدير لِتَعمُ أَنَّ اللَّه عَلَ كُلِّ شَيْئٍ قَدِي وَأَن اللَّ وَأَن اللهَّهَ قَدَحاطَ بِكُلِّ شَيئ عمَا اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتٍ وَمِنَ الأأَررضمِث لَ يتَنَزَلُ الْ الأمْرُ بينهن يتَنَزَّلُ الْ الأأَممرَ بَينَم لتَعلممُ وَأَن اللهَّه عَلَ كُلّ شيءَي قَدير لتَعلمُ أَن اللهَّعَ كُلِّ شيءَيئ قَدِيون وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّه قَدَ حاطَ بِكُلِ شيءَي ع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 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ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 أَزْوَاجُ رِبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا أَي يَبْدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرٌ مِّنكُنَّ مسلمات, مُسْلِمَاتٌ مُّؤْمِنَاتٌ قَانِتَاتٌ تَائِبَاتٌ عَابِدَاتٌ سائحات سائحات ثيبات وابكار عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا ان يبدلهن ازواجا خير منكن مسلمات مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَا أَسْأَلُ رَبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَ يُبِدِلَهُ أأَزْوَاجًا خَيرٌ مِنْ كَُّ مُسلِْماتَ مُسلِْمٍَ مُؤمِنَاتٍ قَانتَات تَائِباتَاتٍ عَابداتٍ سَائِحَات سَائِحَاتٍ صَباتَِ وَبَكَار ياَا أي الذين آمنوا يقولون انفسكم واهليكم نارا وقودها وقود الناس والحجاره عليها عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون لا يَعْصُونَ اللَّهَ وَمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا سَنُقِيمُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا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 آسأ ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا توبون ان الله توبه نصوحا عسى عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي النبي والذين امنوا معه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 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا, فخانتاهما فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ۚ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا راة نوح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين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 ضَرَبَ اللهَّ ممثلَ للَِّذينَ آممَنُ مرةَ فيِ الرعَونَ إذ قالَالَت رَبِّبِِ ليعندَك إذ قالَالَت رَبّ بِنِ لندكَ ذَيتَ فيِيجَنَّةِ وَنَجن وَنَجن مِنْ فِعوَ وَعملِي وَنجني من القوم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 فَنَفَخن فيِي مِوحنَا وَصقت من كمات رَبّيا وَكتُ ب وَكَانت وَوكانت مِ القانكِ